الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار، يكوي النهار على الليل ويكوي الليل على النهار، يعلم السر والجهر، وما في شواهق الجبال وأعماق البحار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الأضهر وأزواجه أمهات المؤمنين الأخيار وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار ومن سار على طريقهم واتبع هداهم. ما تعاقب الجديدان الليل والنهار وسلَّم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عباد الله إن أي مجتمع على هذه البسيطة ينشد استقرارا في المعرفة وتوازنا في الحوار واستيعابا لاختلاف التنوع حريم به أن يستمطر أسباب ذلكم فإن ما يصيبه من اضطراب خطابي أو يحل قريبا من داره ما هو إلا إبان غياب ذلكم والاستمطار. الذي يدفع الخلل أو يرفعه، وإن الناظر فيما ما تعانيه أمّة الإسلام من احتراب مقرؤ ومسموع وتلاسن لا خطام له ولا زمام لا يلحظ دون ريب أن من أبرز مهيّجاته وأدعاه لإشعال فتيله هو خطاب الكراهية، هو خطاب الكراهية. المنتشرة في أوساط متحدثيها وذوي أقلمها انتشار النار في الهشيم ذلكم الخطاب الذي لا مصلحة فيه مكتسبة ولا نفعا مقنعا يرجع بل إن أرقى ما يصل إليه من درجه أنه غير حسن ولا صالح ولا نافع بل هو رقية نزغ الشيطان بين صاحب خطاب الكراهية وبين المخاطب ولن يكب حج ولن يكب حجماح هذا النزب ويقف حاجزا دونه إلا الخطاب بالتي هي أحسن فإن الله جل شأنه يقول وقل لعباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم خطاب الكراهية عباد الله هو كل قول مقروء كتابة أو مسموع لفظا يثير تحريراً أو فتنة أو عنفاً أو إزدراء أو عصبية أو تميزاً بين الأفراد أو الجماعات. وإن خطورة مثل هذا الخطاب تكمن في إرباكه للأمن الفكري والأمن الاجتماعي. المؤثرين جميعاً في النسيج المعرفي والتجانس الاجتماعي. إذ عليهما. اذ عليهما بعد توفيق الله معول المجتمعات في اصل الاستقرار وبهما تدرأ الفوضى في ثنايا وسائل التواصل بين افرادها ومجموعها ولما كان خطاب الكراهيه شاردا عن محور الوسط والوسطيه عرف بان سبب اذكائه اما غلو حانق واما انحراف ساقط ليصبح الخطاب الوسطي ضحية كلا طرفي خطاب الكراهية. فالمغالي فالمغالي يراه خطابا منحرفا، لأنه دونه في الغلظة وضيق العطن. والمنحرف المجافي يراه خطابا متشددا، لأنه لا ينزل إلى بذاءته وانفلاته. وكل الخطابين عباد الله تلفظهما الأسماع الرشيدة. وليس لهما رجع صدا في أسماع النبلاء ذوي الرزانة والتثبُت وأما الخطاب الوسطي فإنه يمر كالبرق من الأذن إلى القلب ولا غرَّة في ذلكم فلسان الصدق أمض الألس ولا يكون إلا في العلو دائما وجعلنا لهم لسان صدق عليا إن من أراد لخطابه القبول عند الناس والأثر البالغ في إيصال الغاية النبيلة، فليجعله مبنياً على الإشفاق بالناس للإشفاف بهم، والحرص على إيصال المنفعة إليهم للإضرار بهم، وإحاطته بالرحمة لهم للقصوة عليهم، فبذلكم لعمر الله، فبذلكم لعمر الله كانت خطابات سيد ولد آدم الذي أُتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. والذي قال عنه ربه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالرافه فالرحمه والرافه والحرص على الناس صفات لا تجتمع في امرئ يحمل لسانه خطاب الكراهية عباد الله لقد فهم اقوام معنى حرية التعبير فهما مقلوبا لا يمد للحرية بصلة ولا هو من بابته في ورد ولا صدر حتى إنهم جعلوا من أعراض الناس وحرماتهم وبواطنهم كالا مباحا ووردا مشاعا يصدر منه رعاء التحريض والسباب والتعيير ويسقي منه المهوشون المشوشون وأغرار القيل والقال خطاب الكراهية عباد الله هو عنف لفظي وإن الله يع وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لم فض من حولك خطاب الكراهية خطاب يفض ولا يجمع يُبعد ولا يُقرب، يُفسد ولا يُصلح. إنه كحصل خذ، يفقؤ العين ولا يقتل الصيد. خطاب الكراهية كزبد السيل يذهب جفاء ولا يمكث في الأرض. وما تلبس أحد بخطاب الكراهية إلا نفرت من وحشيه أسماع العقلاء فكره سماع قوله أو قراءة مقاله. إنه خطاب يحجز صاحبه. يحجوز صاحبه في نطاق ضيق لا يرى فيه إلا نفسه فلا مقام عنده لحسن ظنن ولا لساعة خلاف بل هو بركان هائج لا يقلف إلا بالحمم فلا تقع على شيء إلا أحرقته أو أذابته خطاب الكراهية سلوك المسف وسلاح النزر إنه تقيؤ لباطن متخمن بالغل والغرور والتشفي والانتصار الزائف وخطاب الكراهية وخطاب الكراهيه عباد الله ليس مرضاً وراثياً ليس مرضاً وراثياً لا إرادة للمرء في رفعه بل هو مركب من خليط مزاجي يغذيه فكر جانح ونفس مضطربة فهما جرثومة عالقه في الهواء تقع على كل نفس خليّة من الخلق والعدل والإنصاف ونموها في نفس المر مرهون بقدر ما يحمل من مضاداتها بحيث يمكنه دفعها قبل وقوعها عليه أو على أقل تقدير رفعها عنه بعد الوقوع لكن الوقاية لكن الوقاية خير من العلاج لأنها أعمق وأسلم في التحسين من تلكم الجرثومة وإذا عجز المرء عن تهذيب خطابه وصبغه بصبغة الرأفة والإشفاق ونصح الغير فإن آخر الدواء الناجع لصاحبه هو الصمت هو الصمت كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم ألا إن من فضل الله؟ ألا إن من فضل الله على أمة الإسلام أن كانت بشريعتها الغراء أبعد ما تكون عن خطاب الكراهية ولا عجب في ذلك، فقد قال الله عنها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، فبالعدل يقصطون في القول والحكم على المخالف، وبالخيار يقصطون في العمل والأخلاق مع الغير. لكن الخلل، لكن الخلل، لكن الخلل الذي ينتاب، لكن الخلل الذي ينتاب مجموعها، إنما هو نتيجة شرود عن استحضار ذلكم الفضل والتزام مساله، فاعترى بعضهم العدول عنه إلى ما لا يحمد. إذا متق الإنسان بالقول ربّه، تجنب فيما قد يقول نواهيه. فخير خطاب المرض ما كان رحمة وشر خطاب ما أبان كراهية أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفور الرحيمًا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فاتقوا الله عباد الله ثم علموا أنه قد انتشر في عقد هذا الزمن نظرة سلبية من غير المسلمين تجاه الإسلام وأهله فأذكّت لكم النظرة خطاب كراهية ضدهما حتى أضحى سمة بارزة. في عدد من وسائل أولئكم، وقد كثر الحديث عنها وعن دوافعيها، فلم يخرج الأمر عن أن الذي يغذي خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين إما عمق عقدي، وإما ردة فعل عكسية لأغلاط غير مقبولة من أناس ينتسبون إلى الإسلام، وإما بالأمرين جميعا. فأما ما كان سببه؟ عمق عقدي فلا حيلة لأمة الإسلام تجاهه، فلو جاءتهم كل آية لن يستطيعوا نزعه من صدورهم إلا أن يشاء الله، فإن من شب على شيء شب عليه، وقد قال الله جل شأنه وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وأما ما كان سببه راجعا إلى ردة فعل عكسية لأخطاء بعض أهل الإسلام. فهذا هو ما يعنينا بالدرجة الأولى لأن أهل الإسلام هم المعنيون بالقدوة الحسنة وموافقة أفعالهم لما ينتسبون إليه فإن الطرف الآخر لا يفرق بين الإسلام وبين المنتسبين إليه فأي غلط يقع فيه أحد منهم سيلقون باللائمة على الإسلام وإن من المؤسف عباد الله أن كثيراً ممن يخالط غير المسلمين لا يعكس صورة إيجابية عن الإسلام بما يقع منه في أفعاله وأقواله وأخلاقه إنهم لا يصلهم منه معنى سماحة الإسلام ولا عالميته ولا عدله ولا شموليته ولا كماله في كل زمان ومكان ومن هنا وجب على أهل الإسلام عامة وأهل المعرفة خاصة أن يكونوا صوراً مشريقةً للإسلام في ديار غير المسلمين عبر الخطاب الوسطي والقلم المعتدل والتعامل الحميد وأن يشيعوا بين أولئك القوم المعنى الحقيقي للإسلام في نظرته إلى الحياة سياسةً واقتصادًا وثقافةً وحضارةً وإلى الفرد ذكرًا وأنثى وإلى الأسرة المكونة من الأفراد وإلى المجتمع المكون من الأسر وأن الإسلام دين قيم يستوعب شؤون الحياة كلها وما يقع من خطأ لأحد المسلمين فإنه منه لا من الإسلام كما يجب أن يكون للإعلام والمنظمات ونحوها جهود مبذولة في هذا الأمر العظيم فإن عليهم فإن عليهم من المسؤولية والتبع ما ليس على من دونهم وإن أمضى الوسائل وأقل لها كلفة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 وأيها بكم أيها المؤمنون؟ فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلب على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر ورض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك.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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم أتى نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر